فيها منفع یا اجل مسمم ثم ما حلها إلى البيك العتي ولكل أمة جعا لَوْ هُمْ إِلَّا هُمْ وَإِنْ فَلَهُمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين اذا ذكروهم وجلوا قلوبهم وصدقوا الذين اذا ذكروا ربهم وجلوا انجلن قولوا غفروا قَالْبُدْ نَجَعَلْنَا هَلَكُمْ مِنْ كذا من كم سمغنا عالمكم لعلمكم <clears throat> <coughs> can they can say so ولكن ينالهم منكم كذلك سفرها لكم لتقوى وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين <chat> إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَمِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ <élach> اللَّهَ <people> <agreement> <Hak facilitate mashin> <Elizabeth> الذين na الَّذِينَ أُعِدَّتْ ههم ببعض لهدمت صوامع وبيعووصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير وَلَيُنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يُنصِرُهُ إِنَّ إِنَّمَا الذین ان <تصفيق> وللله عاقبت الأمور صدق الله.